أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا جاء اجرها مرتين واعتدنا لها رزق كريما يا نساء اما بذلست انك من نساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَحْرُوفًا وَقَعْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمنَ الصَّلَةَ وَآتِينَ الذَّكَاتَ وَأَفِقْن اللهَّ غَ وَرَسُلَ إَِّ ماَا يُوليدُ اللَُّ لُِذهِ بَاقُمُ الِّجِسَ أَهْل البَييتِ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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصبرات والخاشعين والخاشعات وَمتَصَد دطينَ وَمتَصَد دِطاتِ والصَّ إمينَ والصَّ إماتِ وَحافِضينَ فُرجَغُم وَحافِضاتِ الله غَكَتِ رَ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 ومن يحص الله ورسوله فقد ضد ضلالا مبينا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤذنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله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 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكح والمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدن غا فمتعوهن وسزحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا اَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا ءَاتَيْتَ أُجُورَهُمْ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّ وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 ذَلِكَ ادْنَاكَ قَوِيٌّ وَأَعِينُهُ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُّ غُنّ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ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 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ مَا مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَائِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا كِحُورِ اَزْوَاجِهِ وَمِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جناح لَ يه في أمسائهم ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَذْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِي بِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَثْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الل غُ غَفُورَوحمَ ل إِم يَتَغِ المُنَاتِ قُونَ وََّذينَ فِي قُلُ بِجَِّ رَض وَمُْجفُونَ فِي المدينينَ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فِيهَا إلا قليلا ما العونين أينما سقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا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 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهٌ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرُّسُلَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين مِنَ العذاب ولعنهم لحنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا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 اننا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن من اوا حملها الانسان ان كان ظالما جهولا لُعَِّبَ الل المُنافِقينَ وَمُنافِ قواتِ وَمُشْكينَ وَمُشْكَاتِ وَيتُوبَ اللهَّ وَعَلَ المُؤمننينَ وَمُؤمِنَ وَكَانانَ اللَّ غَفُورَ اللَّ حمَا بِسْمِل غِغْوحمَان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 وَهُوَ الْوَضِيعُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّ لَكُمْ عَلِيمٌ الْغَيْبَ لَا يَعْذُبُ عَن غَمَسٍ قَالُوا ذَرْنِي وَذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ صغرا من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليعلم الذين امنوا وعمل الصالحات اولئك لهم يَرِثُونَ وَرِقًا كَرِيمَ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجِزِ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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفرى على الله كذبا أن به جنة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 يا جبال اوبي معه والطير والا لنا له الحديد ان يقمل سابقات وقدر في الشر وامنوا صالحا اني بما تعملون بصير وَلِسُلَيْمَانَ النَّذِي خُضِرَ غَدَرَهَا شَهْرًا وَرَوَاحَهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْ غَمٍّ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرواسيات يعملوا آل داود شكرا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 فَلَمَّا طَوَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلْ وَمِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طُغِبَتْ وَرَبٌّ غَفُور فَأَرْضًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَدَلَّنَا غُنَّ فِي جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِمَا كَفَرُوا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد سيروا فيها ليالي وأي عام من امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفاضنا وظلموا ان قصغم فجعلناهم احاديث ممزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وَمَا كَانَ لَغَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَقْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شذك وما له منهم من وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ حَقَّاً إِذَا قُضِيَ عَن قَوْمٍ بِالْقَوْلِ بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ قُل مَن يَمْنَعُكُمْ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَهُمْ فِي رَضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُبِينٍ قل لا مَنُون قُلْ يَا جَمْعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا سُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ أَكَلَّا بَل هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَتَن للناس بشيرا و نذيرا ولكنَّ معظم الناس لا يعلمون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مَّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحل صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استبعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعلاق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما فلْنَّ فِي قَْضِيَةِ مِن النَّذيرٍ إِلَّا قَالَ مُصْرَفُهَا إِلَّ قَالَ مُتْرَفُ وَهَا إَِّ بِمَا أُْسِْتُ بِهِكَافِرُون وَقَاوا نَحْنَُ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُرْجِيكُمْ عِندَنَا جُنْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 بل كانوا يحبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفأ ولا ضراء ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجَّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كان وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وَمَا آتَيْنَا مِنْ قُتْبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشْرَا مَا آتَيْنَا غُنَّ فكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْنَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أعظكم تَقُومُونَ لِلَّهِ مَقَامًا وَفُرَادًا مَتَى تَفَكَّرُ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم من جنة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 قُل إِنَّ رَبِّي يَقْضِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْدُو الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا وَإِنِ اعْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُقْدِمُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وسلاث ورباع يَسِيرُ دُونَ قَلَقٍ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحُ إِلَّا لِغُنمٍ نَّاسٍ مِّن رَّحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بعده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 الله وفأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وحدهم الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا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 اَوْسَلَ الظِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاغُ إِلَى بَلَدٍ مَجِيدٍ فَسُقْنَاغُ إِلَى بَلَدٍ مَجِيدٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ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 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِنَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِرِ وما يفتوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل يُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاقِرَ تَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ يولج اللَّيْلَ فِيهَا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْرُونَ بِشَرَفِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ قَبِيلٍ يَا وَيْ أَيُّ غَنِيٍّ نَاتُمُ الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد يَشَأْ يُذِيبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيد وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَذِيد وَلَا تَذَرُّ وَاجِرَةٌ وَلَا أَثَرُ وإن تدعو مثقلة إلى حبلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يقشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سمرات مختلفة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 قُمَّا أَرَثْن الكِتابابَ الذي نَصقَ فَينَا مِن قِبادِناَا فمِنْ غُم غَالَالم لَِس وَمِنْ غُمُّ قُتَصِدَ وَمِنْ غُم سَابِقُم بِالقيراتِ بِإذْلل ذَلِكَ هو الفضل جََّ تُعَدنِي يَدُقُلونَ آ يُحًا لَونََ فِيهَا مِنْ أَسوِرمِ ذَه ب وَلُؤلُ آاء وَلِبَسُغُم فيِيه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 لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ ولا يَمَسُّنا فيها لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا جاء ذلك لاجيء يكون لك فور وغم يسطرقون فيها ربنا اخرجنا نقم الخالحا غير الذي كنا نقم او لم نعنذكم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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا قَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا يَقُولُونَ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِدْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ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 وَإِنْ زَالَتْ تَائِرُ أَمْسَكَ غَمَامٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَقُولُنَّ إِنَّا أَهْدَيْنَا إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَنَمَّا جَاءَهُمُ نَذِيرٌ مَا تَأَخَّرَ إِلَّا نُفُورًا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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُؤْجِزَ غَوْمًا مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دار ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم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 لا قادح حقا القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان ما جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مطمحون.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 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَضَرَبَ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ وَغَمَزُوا لَهُ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يحلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا قلائِ تَطَك يَضْن بِكُمْ ل إَِّم تَ تَغُول نَغْْتُ مَنَّكُمْ وَلَا يَمَسََّّكُم مَِّا عَذَابُ أَلم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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة أَلا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ